بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى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 ثم لا يموت فيها وَلَا يحيى، ودفَل حَمَّان تَذكَّر وذَكَرَ سَمَّ رَبِّهِ فَصَلَّى، بل تُثِيرُونَ الحَياةَ الدُّنيا وَلاَ خِيرَتُ خَيْرٌ وَأَبَنَ قَوْتٍ إِنَّهَا ذَالَ فِي الصَّحُفِ لَوْلا صحف إبراهيم وموسى